بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهدا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات للفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فَكَانَتْ بَوَابَةٌ وَسُيِّرَةُ الْجِبَالِ فَكَانَتْ ثَرَابَةٌ إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلْقَاطِعِنَ مَاءً لَا بِثِنَ فِيهَا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 وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدا كواعب أثرا و كأسادها قو و كأسادها قل لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب جزاء من ربك عطا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 لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا 114. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا